فقد قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك عن فرعون وآله في الصورة نفسها قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين فمن هنا يعلم أن الإنسان عياذا بالله كما بيناه في دروس سلفة خير عياذا بالله قد يكون رأسا في الشر دعاء على أبواب جهنم وخير للمر أن يكون في طريق الخير كان تابعا أو متبوعا تدل على الله رؤيته وتذكر بالله دعوته لا هم له إلا أن يدل الناس على صراط الله المستقيم وطريقه القويم وهذا هدي أنبياء الله هدي أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقطعا لو لم تكن في قصة موسى من عظيم الآيات وجليل العباة وزاخر المعاني لما جاء في القرآن تفردها عن غيرها من القصص لأنها تثنى كثيرا وتذكر في أكثر الصور حتى يعلم العباد نطف الله جل وعلا بأوليائه ونقمة الله جل وعلا على أعدائه وأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم يا من ردت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه اجعل لنا من كل هم من فرجة ومن كل ذيق مخرج وجعلنا من أوليائك المتقين وعبادك الصالحين ومتعنا ما اتعت به عبادك وأوليائك المقربين